وَعَلَمٌ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ قِسْمَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إن كنتم, إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا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 وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أيها الذين آمنوا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 ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ تَطَّلَعَ عَلَى عَقِبَيْهِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي دَرِيئٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ هَؤُلَاءِ ۚ قُلْ كَفَى اللَّهُ بِكُمْ رَقِيبًا فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَتِلْكَ عَذَابُ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بظلام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 حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تَدَارَى آلُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ لَدَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كفروا فهم لا فَهُمْ الذين عاهدنا منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره ثم ينقضون عهدهم في وهم لا يتقون فان متقتفنهم في الحرب فشرذ بهم من خلفهم فشرذ بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون وَإِنْ مَا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَإِن بِإِلَهِكَ عَلَا سَوَاءٌ إِنَّ لا لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن ٱلرِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ وَمِن ٱلرِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا إِلَيْكُمْ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 فأكلوا مما غنيتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله رفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسراء يعلم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله وخور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد قالوا مِن من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ تَنصُرُوا فِيمَا الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَمَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءَ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كبير والذينَ آمنًا وَهاجَو وَجهَد غ سَب اللهَّه والَّذينَ آو وَنَصَنُ قُلائكَهُم المُؤمنِنونَ حَّ لَم مَغفَِةُ ي وَِزْق كَرين والَّذِينَ آمَنوا مِن بعد وَه جَ وَجهدُ معكُم فَأولكَ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَذِرًا آتُونِي مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أشهر وَعْلَمُ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَعْلَمُ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ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 مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِمَّا لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِ الْعَهْدَ هُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ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 فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يركضوا فِيكُمْ إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم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 فَإِذْ كَتَبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ لَتُنَازِعُ أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الكفر إنهم إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا مَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةَ أَتَخْشَوْنَهُمْ لا تَخْشَوْنَهُمْ فَاللهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُم عَلَيْهِمْ وَيَنصُرْكُم عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ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 والله قبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم صالدون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 يُبَشِّرُهُم رَّبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا اَبَاءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ لَا تَتَّخِذُوا اَبَاءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا, إن استحبوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هم قل إن كان آباؤكم وأبنائكم وإخوانكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال نقرثتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد وجهاد في سبيله فتربصوا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 ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مددرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين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 تاخذ احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الههم واحدا الههم واحدا لا اله الا هو سبحانه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 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق, بالهدى ودين الحق ليظهره, على ليظهره على الدين كله ولو كره المشرفون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الاحذار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل لا ياكلون الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والَّذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَْتِبضَّةَ وَلَا يُم بِقُونَهاَا فِي سَبلِل وَلَا يُم بِقُونهاَا فِي سَبلِلَّهِ فَذَشِّرُهُم بعذاابِأَلين يَوْمَ يُحْمَا عَلَْهَا فَتُكو بِهاجِب وَجُوفهُم وَبُورُهم هذا مَا كَسْتُم لِأَنفُسِكُم فَدُوقُ مَا كُ تُم تَكِيزُون إَِّا عِددَّتَ الشّهورِ عدَ اللَّهِ فْنَا عشََجَهْرَ فِي كِتابابِ الله فيكِتابابِ اللهَّه يَوْمَ خَلَقَ السَّمواتِ وَالأَر منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تضلوا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كفتا كما يقاتلونكم كما يقاتلونكم كافة وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ مَن نَّسِيَ إِزَادَةً فِي الْكُفْرِ يَضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ عَامًا لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ سُجِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَأَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبِدَّ الْقَوْمُ غَيْرَتُهُ إلا تنفر يعذبكم عذابا اليما ويستبد القوما غيركم ويستبد القوما غيركم ولا تدروه شيئا والله على كل شيء قدير الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا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 لَتَتَّبِعُنَّ وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يَهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَسَى اللَّهُ عَن كَلِمَةِ أَذًى تَلْقَهُ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 لله واليوم الاخر ورتابت قلوبهم ورتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو اراد الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم كره الله بعادا فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَضْعَفُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سُمًّا يَأْوُونَ لَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ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 قُل تَرَبَّصُوا فَإِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُل أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كُرْهًا لَّنْ يَتَقَبَّلَ مِنكُم إِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا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 انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله انهم منكم وما هم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَّوِ الْهَوَ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِن أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ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 ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أذي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة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 فشَدمِكُم قُتَو وَكسَرَ أَمْودَ وَأَولادَا فَسَم تَعُوا بِخَلَاقِِم فَسَْ تَعتُم بقَلَاقِكُم فَسَْ تَعَتُم بخَلَاقِقُمْ كَمَسَْم تَعََّ بينَ مِن قَبلِلِكُم بخَلَاقِم وَخُصْقُم أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآقرة وأولئك هم الخاسرون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 وَما كانَانَ اللهَّهُ لَضْلِمَهُم وَلاِ كَ أَمفُسَهُم يَبلِعون وَالْمُؤْمنِنونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَلَ أُ بَعض يَأمُرونَ بالِالمَعروفِ وَيَنَّونَ عَمُنكَرِ وَيُقمونَ الصَّلَ وَيقمونَ الصَّلاةَ وَيُحْتُونَ الذَّكاتَ وَيُطعُونَ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 وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُبْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من قبله لنصدقن, لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من قبله بخلوا به بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوا وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إِلَّا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم وَلَهُمْ عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم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 وَسُهُم وَهُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا أُنْسِلَتْ سُورَةُ أَن آمِنُوا بِاللَّهِ وَشَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا دَرْنَا لَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَقُضِيَ لكن الرسول والذين آمَنُوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون فعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها هُدِيَ دِينُهُمْ فِي هَذَاكَ الْفَوْزِ الْعَظِيمِ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ولا على لا يجدون ما ينفقون خرجوا اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سديد والله غفور رحيم